فلو لا إذا بلغت الحلقوم فلو لا إذا بلغت الحلقوم وآتٍ حين إذ ينظرون ونحن أطرب إليهم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 إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 جزاا ا بما كانوا يعملون جزاا بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في ستر مخضود وقلح منضود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاءا فجعلناهن أبكارا عربا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 ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحث العظيم وكانوا يقولون أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون جَمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ زُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون الله الحمد لله رب العالمين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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الول فلولا تذكرون أفرائتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون اننا مغرمون بل نحن محرومون افرأى الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفراد التي ترون أم تمو شجرتها أم نحن المنشقون نحن جعلناها تذكرت ومتاعل المقوين فسبح بسم ربك العظيم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 الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين فلا أقسم بما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 فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون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 فروحو وريحان فروحو وريحان وجنّة نعيم وأما إِن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصليت جحيم إن هذا له حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم الله.